ربه وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذو وادرة من الأخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبه